فتَبَيهُ أَن تُصيب قَوْمَا أَن تُصيب قَوْمًا بِجَهَارَ فَتُصِح على مَا فَتُم نادِمِين وَلَمنُ أَنَّ فيِيكُم رَسُونَ الله لَ يُطعكُم فيِي كَفٍ مِ الأأَمِنعَنتُم وَلا اللهَّ حَدَّبَ إلَكُم لِغمَان وَلا اللهَّحَدَّبَ إلَكُم لمَانَ وَزََنَهُ فيِي قُلوبِكُمْ وَكَر الرَّغَ إلَكُمكُفْرَ وَالِفُسوقَ وَعصان رشيد فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين اختلفتا فاصالحوا بينهما فَإِنْ ذَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى 129. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين 120. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم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 عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ